من السماء ما أليطحهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويسببته الأقدام إذ يوحى ربك إلى المنائق أن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 ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبيس المصير فلم تقتلوهم ولكن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 ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين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 وَذْكُرُوا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وانيدكم بنصره, بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وَإِذَا تُتْنَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء يويتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا يوقنون اموالهم ليفدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون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 قل للذين كفروا إن تم يغفل لهم ما قصلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن ان الله بما ان لله خمسه وللرسول الْقُرْبَى القربى واليتامى والمساكين السَّبِيلِ السبيل والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامق قليلا ولو أريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من يُرِيْهِمْ بَطَرًا وَلِئَاناَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطٌ وَإِذَا يَلَاهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ غَالِبٌ لَّكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّ والناس وإن نجار لكم فلما ترأت الفأة أنك صع وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إن يأري ما لا ترون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 ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم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 فَمِنْ بَذّ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا استطعتم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 فَاغْنَمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ۚ يُؤْتِيكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم ۖ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 كبير والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم